فإذا قيل لك هل أحد غير الله يعلم الغيب لا أحد يعلم الغيب إلا الله فالدليل قول الله جعل وما كان الله ليطلعكم على الغيب فقوله فقل إنما الغيب لله فقوله وعيدهم مساجع الغيب لا يعلمها إلا هو فإذا قيل لك متى تقوم الساعة أمر الساعة من أمور القيم التي لا يعلمها إلا الله فالجليل قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة فقوله إليه يرد علم الساعة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله أغفجوا البقاري من حديث ابن عمر فإذا قيل لك كم شروط قبول العمل؟ ثلاثة الإسلام فالكافر لا يقبل الله عمله فالدليل أول الله تعالى فقدمنا إلى ما عمل من عملي فاجعلناه هبا منسورا فقوله إنما يتقبل الله من المتقين الإخلاف فالدليل وما أمروا إلا بيعبط الله مهلصين العدين رضيحتي في أبي, أبي هريبة القدس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أمشرك أي عن الشرك من عمل عملا أجرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالتليل حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ننعمل عمل ليس عليه أبونا فهو رج مسلم